ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر حسن ما كثين فيه أبدا ويُذِرَ الذين قالوا تَخَذَ اللَّهُ ولدا مال لهم به من علم ولا لأب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 اهل لقد قلنا ايلن شطط ها اولئك قوم نتخذون من دونه اله لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن اظلم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 Lalu telah عليهم melihat mereka, dan aku tidak melihat mereka melarikan diri, dan aku tidak melihat mereka ketakutan. Dan demikianlah Kami mengirim mereka agar atau beberapa hari."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 وَالَّيْتَ لَالطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَ بِكُمْ أَحَدٌ إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُكُمْ أَوْ يُعِدُّكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُ إِذًا أَبَدًا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 ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراءا أستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله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 إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ Akafrat bil Latihi, khalak k Min Turaib, Thumma Min Nutfatin, Thumma Sewak Raja. Lakin Nhu Allahu Rabbi, wa La Aushruk Bil Rabbi Ketika kau berkata, "Mashaa Allah, tiada kuasa kecuali Allah." In terani, aku lebih rendah daripada kamu, dan aku telah dilahirkan. Jadi, aku berharap Tuhan akan ناتك ويرسل عليها حسبانا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أفق فيها وهي خاوية وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا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 وَأَطْرِبَ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنْزَلْنَاهُم مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَهَا شِمَانٌ تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا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 Mafihih, wayqulun, wayqulun ya wilyatana mala haza al kitab, la yugadir sabiratun, walla kabiratun illa apsahha.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 الاولين او ياتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضو به الحق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 «Watilk Al-Qur'a ahlekna hum lemma ظلمu «Wajjalna lemahlikihim maw'idah» «Waiz qal Moussa li feta'u la abar'u «Hatta ablug magem'a al-bahre'in «Au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 قال أرأيت إذ أوجنا إلى الصخرة فإنني نسيت الحوت فإنني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فرتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا أتيناه رحمة من عدنا وعلمناه من لدننا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 زكَتَهُ وَأَقَرَبَ رُحْمَةً وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِمَينِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَتْ أَحْتَهُ كَنْزُ الَّهُمَا وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا وَيَسْتَخْرِجَا كنزهما رحمة من ربك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 Inna makan lahul fi al arz, wa ataina hul min kull shayin sabab, fa atbag sabab, hatta ida belag maghrib al shams, wajdahat agrib fi ain hamayat, wajdahin daha qomah.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 وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهَا فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا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 Qalidin fiha la ybagun anha pula. Qul lau kana al bahr mudada l kalimat Rabbilanfid al bahr qabla antanfid kalimat Rabbilanfid al bahr qabla